بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا, أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 وَمَنْ جَهَدَ فَإِماَا يُجاهِدُ لِنَفْسين إِ اللهَّه لَغَنِي الننِ العالممين وََّذ نَ آمَنُوا عملِلُ الصَّالِحَاتِدَنُ كَِّرََّ عَنهُم سَئاتِهم وَلََجزََّهُ وَل نَجزهُم أَحسَنَ الذي كَوا يَعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَلِيَ مَرْدَعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ في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 فَلَ بِثَ فيِيهمْ أَفَسَنَةٍ إللاا خَمْسينَ عامامَم فَخَذَهُ مُطُّوفَان فَخَذَهُ مُطُّوفَانوا وَهُمْ ظَالمون فَأَجَينَاهُ أأَصْحابَ السَّفينَا وَجَعَنَّهَا آيَتَ للِل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 فَاتَّقُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَمْ قَالُوا قَأْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْ جَابُوا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْسَانًا إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ من دون اللَّهِ أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النَّارُ وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إن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 وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأتا كانت من الغابرين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 مُسَابِ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم من خسفنا به الأرض وَمِنْهُمْ من أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْوُّيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ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 وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأت ينهم بغتتن وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يُغْشَاهُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَا كل نَفْسٍ زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 لَكْفُروا بِمَا آتَينَاهُم وَلِيتَمَ التَّعْو فَسَووفَ يعلممُون أَلَمْ يَرَو الناجَ عَنَا حَرَمَن آممِنَ وَيوتَخََّّفٌ النَّاسُ مِنْ حَولهِمْ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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين